وَماَا جَعَلَ أَزْواجَكُمُ اللَّائِ تُظاهِرونَ مِنْهُ نَّأُ مهَاتِكُمْ وَماَا جَعَلَ أَدِعَياءكُمْ أَبنَاكُمْ ذَلِكُمْ قَوْكُمْ بِأَفواهِكُمْ وَلهَّهُ يَقُون الْ الحَقَّّ وَهُوَ يَهْدِ السَّبِي أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ النَّبِيَّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ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 إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُنَّ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ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 وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرا وَلَقَدْ كَانَ مَعَاهِدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولًا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 وَمَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِدِينَ لإِخْوَانِهِمْ هَلْ إِلَىٰنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا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 وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا ۚ تَقْتُلُونَ وَتَأْخِذُونَ فَرِيقًا ۖ وَآرَثَكُمُ الْأَرْضَ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا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 إن اتَّقَيْتَ فَلَا تَخْضَعْ لِلَّذِينَ بِالْقَوْلِ فيطمع الذي عَلَىٰ مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ رَغَبٍ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقِرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ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 أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا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 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِ آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ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 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَتَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام من غير ناظرين اليه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانشروا فإِذاَا طَعِتُم فَ تَشِر وَلَا مُستَأنسينَ لِلحَد إِ ذَِكُمْ كَان يُقْض بِيّ فَيَسْتح مِن كُب وَلهَّهُ لاَا يَسْحِي مَِ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 in tu bidu xej en e utu xfuhu in na blahe kene bi kulli xej in narima. Ledžuna ħare jihin fi, eba jihin, eba na, eba na, jihin, eba na, إِخْوَانِهٍَّ وَل أَبَنَ إِخْوَانِهَِّ وَلَا أَبْنَِ أَخَوَاتِهٍِ وَلَا أَبَنَِ أَخَوَاتِهَِّ وَل نِسَائِهَِّ وَلَ مَا مَلَكَت أَمَانُهُن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 إَِّم يَتَهِ المُنَافِقونَ والَّذينَ فِي قُلُوبِهِم مَّ رَضُ وَالمُرجفونَ فِي المدينينَةِ لَ نُغرِيَّكَ بِهِمْ ثَُّ لا يُجاَاوِرونكَ فِيهَا إللاا قَليلَ مَلعونينَأَينَ مَا ثُقِفُ أُخِذُوا وَقُتِلوا تَقتِيلَ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 وَقالَاوا رَبّنَ إَِّ أَطَعنَا سَدَتَنَ وَكُبَرَ أَناَ فَأَضَُّونَ السَّبِيلَْ رَبَّنَ آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذاَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعنًا كَبَ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 إنا عرَضْنَ الأمانةَ على السَّماواتِ وَالْأَرض والجبال فَأَبَْنَ أي يَحمِلنَّها وَأَشْفَقنَ مِنْهَا وَحمَلَه الإِسانَالُ إِ كَ ظَلومَ جَهُولَا